بل ما لقل بقعنا هو المرأة لأن الإسلام ما أدع حق المرأة حتى يطالب بحقوقها بل المراه المرأة قد تصلت بحقها حيث تسجل منها من الإسلام سلم منها دينها وأوغبوها ان الرجل هو عدوها وقعنا نتحمل مصدورة هو الاسلام اتهام للاسلام بانه نزل حق واثار شبه من هذه الشبه القوامين قالوا ان الله اليهود قد خدعوا وقوامونا على النساء والشبهه الثانيه قالوا ان الاسلام اعطى من مرقى نصف مرقى قال الرجل في الميلاد وقالوا ان الاسلام اجاز التعب وهذا هب بحقوق الحق هذه الشبهه الرابعه الشبهات كثيره والشبهه الرابعه قالوا ان الاسلام يعني جعل شهاده المرقى نصا <تصفيق> <أفضل> شهر متولد نظر في الشمالي تماما هذا قال الشهر الخامس قال ان الإسلام جعل العلاقه بين الغرب ولا يتعلق ديما وان هذا خطاب قبل يعني إليها زي إليها المهم إخوان، قلنا في الدرس السابق إنه لا يوجد دين من التغيير ولا قانون من القوانين أبقى المرفق مثلما أبقى الإسلام. الإسلام ونقطته في أمريكا الآن هي الرجل بحقوقه. منظمة تكونت لدفاعه فيه. وطالبوا بالعدل حقوق الرجل هكذا تفعل الجايهيه كل الاسلام العظيم جعل المرأة أميرة لا وجعلها وزيره لا وجعلها سيدة لا خالد وجعلها مالدة لم ترد تذكر وجعلها شقيقه الرجل في الحياة وشريكته في المجتمع بل الإسلام العظيم كلفها برعاية الأولين. وكذلك أعطاها جعلها يعني هي الرئيسة في البيت جعلها أمينة على ملء البلد وحافظه السر واعطاها حقوقا اجتماعية وحقوقا سياسية وحقوقا فرضيا وقد اشرت الى بعضها من الحقوق الاجتماعيه التي اعطاها الاسلام انه اذا كانت المراه زوجه امرها بان تطيع دنياه وان تحترمه وان تقدره وان لا تخرج من بيته الا باذنه وان لا تأذن لاحد أن يدخل بيته إلا بيتي، وأن لا في ماله إلا بإذنه أنا طبيع أحكامه هذا إذا كانت زوجه ويكتب هنا فالمتعالى الصالحة قانتات حافظة البيت قد في بما الى هذه الآن المرأة الصالحة والصالحة المنتدثة وكان جذوها ضر حافظت لذاتها ضر صدق، أي فالصالحة المرأة الصالحة التي صلحت علاقتها مع ربها وطريقها وعلاقة لها مع زوجها فالصالحة المرأة الصالحة كانت القانيسات، معنى القانيسات أي منتيعات واطاع هذه نارعا عن هدارة عن اختيارها عن طوائر هي التي تريد عن فضلتها هذه تسمى للغة العربية الأشياء الأموذ يعني ما هناك سلطة من أبيها أو من زوجها أو قفر من وليها أو شيء على بعض من ربها لا كوكان جديد ايقاع هذه النابعه من اختيارها والاراء ثم يكون هذا من شان المراه الصالحه مطلوعه على هذا ثم حافظت لوغين فهي كانها صندوق لزوجها سحقا كل ما له على صفحته تحفظ نفسك ما تنظر في احد سواهي ما تصاصح هذا ما تترك المجال لاحد ان ينظر في همالها ما تقتلق ما تتبرد حافظ لسلم حافظ لفراجه حافظه لفرجه حافظ للمال حافظ للاولاد حافظه للعين حافظة حافظة اذا هذا فيما يتعلق بحقوق المراه الاجتماعيه هذه اذا كانت زوجا فان كانت اما فهي ماموره بأن تحفظ زوجها ماموره بأن بان تخدم بيتها وتساعد زوجها وسبحان الله هو المكلف في رعايتها وحماها مكلف في القف علىها وكشوتها وإيوائها اذا نزل سبحان الله قد نزل من حقوق اجتماعيه الانسان اعطاها فرصه العمل لا الحق ان تتجهر لا الحق ان تكون موظفه تكون يعني طبيبه ان تكون يعني معلمه ان تتعلم أن تتثقف بكل في كل ما يصنع الشرطه يعني يقولون ان المسلمين هو يقولون ان المسلمين هو يقولون ان المسلمين هو يقولون ان المسلمين هو يقولون الحقوق السياسيه هو يقولون ان المسلمين هو يقولون ان المسلمين هو يقولون ان يا هو يقولون ان المسلمين هو يقولون ان المسلمين هو يقولون ان المسلمين هو يقولون ان النبي كل إذا جاءت المؤمنات لهذا على أن يشركنا بالله ولا يسركنا ولا نذنينا ولا يقتل ولا ولا يقتل بالمثان يبتلينه بنحي ذيهن واردنيهن ولا, يحسننا ولا, يحسننا ولا بالمعروف فذالي هذا امر يا رسول الله ولكل من سولى هذا المنصب بعد رسول الله فلا يظننا وصحبنا الله إن الله سبحانه هذه هي حق التحاضر. قطع قضية للمحكمة كما فعلت كلنا في مثلا ب بخولة خولة خولة بزوجنا <تصفيق> نع أو زوجة أو يعني لما ظاهرة منها وكما ذكرها كنا كثيرا وثلاث من جاهليين ولما جاء الاسلام حرمها وعاقب خمها من من ظاهرة زوجته وظهرت زوجته علي كفار إنما أن يفعل أما أن ينظر شاهرين متتبعين أو يحارف على قوة أو يطعم السيناً السيناً وقال الله عز وجل يعني ذا نبيب أن يرد أن يرد فلما ظاهر يعني سلب هذا الشريع لما ظهر أوس من زوجة هذه خوية جاءت الأرسول عليه تشتي الزوجة فقالت يا رسول الله إن زوجي إن هذا تزوجني وأنا شاطا ذات أهل وماء فلما اكل مالي واثم شبابي وتفرق اهلي وكبر سني ظهر مني فهل عندك يا رسول الله في شيء فالعجب في يديه فيقول عليه الصلاه والسلام والله ما اجبت الا قد حرمت عليه فتفرقك ويفرقك صدق قوله فأيضا يذهب لله وتقول يا ربي إني أشهر إليك ضعف قوتي وقن سحيرتي ووحدتي يا ربي تشكو ربك فرج عني إن لي صديدا إن ضمنتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إليه جاعب يا ربي والشكري والزد الله والشكري هم تنزل الآية يقول يا سبحانه وتسمى الله يا رحمة الله قد سمع الله قولاً ذاتي تجاذبك رب العزة يسمع قول امرأة قولاً ذاتي تجاذبك في زوجها وتشتكي إلا الله والله يسمع التحول أليس بعد هذه الفئة رفعة؟ أليس بعد هذه الفئة؟ هناك سوره تسمى في صورة ايه؟ النساء كما قلنا ورب العزة ينزل آيات النساء واحدة من النساء عمر رضي الله عنه هذه المرأة تقوم يا قبلان. بعد ما يعني كان حبيب المسلمين وقفت هذه المرأة وقفتها حتى تساعده وتقول له يا عمر كنت عميرا. كنت عميرا هكذا في التصغير. فصرت عمر بالإسلام. صرت عمر. وبعد عمر صرت عمر أمير النبي. يا عمر من أيقن بالنوت طاق البوت. بيتك للنوت. ها؟ خفيفة الحق بوت الله. من ايقن بالموت خاف الضوء ومن ايقن بالحساب خاف العذاب سايضة قول كلامه العظيم له ودبقى ياتي واحد يقول له يا عبره وقال له ها لي طويلة. لا والله يا رسو قفتني لي ببطة ما عنها إلا لأذى قريبة يجي نصلي مش نصلي ويعود فيه الله سمع قبلها من فوق ستة سباوات حضر ما يفعقوا له الله إذا أعطوا لها من فوق سبيل الضوات كيف عمر لها؟ ما الذي الله؟ كل هذا رفع بشأن المرأة متنويها بقيمة المرأة ومن حقوق السياسيه التي اعطاها الإسلام بالمارأة يعني أعطاها حق الأمر المعروف من العلمين واجب عليها طلب المغفرة من رأى منهم من يدخل مني يسجد يخشى الله على والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يا مورون في المعروف يا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بعض الكل يكمل بعضهم بعض جميعا ويلهون عن المنكر <تصفيق> ولا الناس حق للناس بالحاكم لها الحق ان تنفع في عمر بكثر الاثر فيه من الهلال ولكنه يثبت الاثر دون مجاد عمر يفطر وكان هناك يعني سبحان الله الانسان يحس في المهود يعني غدا فاعل وثم عمر رضي الله عنه وعضى سبحان الله حدد المهور في مقدر خاصة وحيبا على ذلك حدد المهور وثم أرضى رضا تحديد هذه المهور وثم قال من زاد على هذا حدد الإعجاب من زاد على هذا ألطيت الزيادة في بيت المال ولو كانت منزد القصة ملك من الملوك الحجور في الأعراض قال ولو كان زنس فلادي اسم ملك فلادي ملك مشغور فارغوه ملك من هذه ثم تقوم رأة من آخر النساء وتقول ليس هذا لك يا أبي حمولك يقول ولينا انظروا أميرنا ولمن يقبل الله، ولما تقول لهم لك الله يقول وإن أرتم استجدان زوج ما كان زوج وآتفهم إحداهم قطارا فلا تأخذوا من شيء والقطار هو المجد أتأخذونهم مهتانا وإذنهم وكيف تأخذونه وقد افضادهم الى بعض وأخذهم من قطار المجد في عمر أصابت المرأة وأقطع رجل أصابت المرأة وأقطع رجل أجل. ويلعب ويلقى الى الحق الحق حق الله رضي الله عنه بهذا بهذا سائل العظيم العظيم رايت الحق حق حق الله او لا لا ما شاء الله المراد على الحق الصبع. يا حصوره في ان تحميه من شاء وتجير من شاء قد أجرنا من أجرتي يا أبو هالي كل إياه يعني كنا في حرب في معرضها ثم امرأة اتصلت بها مجموعة لواحد ولكن ايه لكذا الكفار وطلبوا حمايتهم من المرأة ثم حملته من المرأة وجاءت أبين من الزفولة هؤلاء دخلوا في حمايته يذهب شبايش أبونا لا أجرنا من أجرتي يا هذه من الحقوق السياسية ومن الحقوق السياسيه كذلك ان الاسلام العظيم قبل شهاده المراه وان كان شهاده المراه عن نصري من شهادة الرجل ولكن رب العزه لان المراه من سمعته هو الذي سمعها هو الذي يعرف كلها وحققتها فقال سبحانه كيف الايه فان لم يكونا رجلين وليد قبل <تصفيق> الان هذ يشهد شهيدين من الرجال لكم فان لم يكونا رجلين فرجل وراثاني من, من ترضى من الشهداء اليه يا رب قال ان تصدلا احداهما فتذكر احدهما فرب العياذ تظلم والغضب سبحان الله المعلمية اكتشف حتى اعداءه حتى الملاحده اعترفوا بهذه الحقيقه قالوا ان للمراه ايش اركان هن هنا اركن هنا وابن هنا وكلاهما شطائر شطائر وهل الطبقه عند ثلاث طبقات طبقه هنا وطبقه هنا وطبقه هنا واحط طبخ احتيابيه تخزن تخزن الاشياء بعلم المراه لا عنده ثلاث طبقات طبقتين وعندها هذا الرجل واحد، الرجل واحد شقة واحدة خيافة. يعني كل بعضهم في هذه أيام الاخيره والله شاهد شاهد هذا هذه الحقيقة العلمية يعني يعرضها النصارى عادات الدين يعرضونها ويقولوا من ناحية فكرية الرجل الرجل فكر أوسع من فكر المرأة. هذه صنعة الله لو يقول. يقول الله عز وجل سنريه. أجلس في الأفراح وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه هذا الإسلام هذا القرآن العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق وما حاره العالم كله ضد القرآن كله ضد الإسلام ذي وطير ظهر الشيطان كان حل الشيطان وطالب بالمقعد في العمر ومسحه الأرض مقعد بالله وفي الصلاة لله وقع حقل مين ولا لا, لا. حقل مين يبقى الشيطان عنده عاطفيه الاسلام لا احبائي واقبل الاسلام كرسي في الامم المجدده نعم يعني من حقوق السياسيه هكذا لان أقول من حقوق السياسيه التي اعطاها الاسلام الغربه أن عليها مسؤوليه امام الحاكم عليها الدين انت ترون قضيه المخدوميه لما سرقت هو يعني أقام عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حد فجاء يعني قال اهلها ها غضن عليه القوم قالوا لو نقدم واحد يشبع لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط دم حبه لله من هو؟ أسامة. فجاء إسرى ورسو رأسه خبر وقال هاه؟ يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إن اليهود كان إذا إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف هاه؟ الترطوم، والله لو سرق الطافمة طافمة. بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا قطعت يدها لا قطعت يدها الحاكم هو ها وعائلته الحاكم كيف ماذا ولو كان أمير المؤمنين ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الحكم حكم الله توقع ويقتلق عليه الصلاة والسلام وثم ايضا الغامدية الغامدية لما صدر منها الزنا وجاءت إلى رسول الله وسلم ويحامل من الزنة فتقول له يا رسول الله إن هذا ها جئت به من الزنا فرسو صلى الله عليه وسلم يقول لها ذنة حتى تجذيه لعلها لا تعود لعلها لا ترد فتنهى وعندما سرد تاسبه وفي يدها يقول ها هو يا رسول الله ولسه من الزنا فيقول لها حتى الصينيه حسن يا رفقاً بهنا الولد رفقاً بيهن. ليه لذا يدعث علي على على على على على ما عليك الوهور في بطنها ايش على ماذا؟ وقعت الجنيه على على الزين على الجنين وما فعل فيها عندما ولدته كانت هو يدل على الولد رحمه من رسول الله وعصم من رسول الله قال حزن الله الخيمين حسن. حسن يكمل ضعفه ولما تكمل حوليه كاملة إذا به يقول الصحابه كثرة الخرش في يده الكسر كسر. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تشد عليها ذيابها وتحفر لها حفرة وثم ترجع بالحجار. وأول من يرد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا فوق. وثم يصلي عليها سيدنا رسول الله يصلي عليها صلاة الجنة. ويقول عمر يا يا رسول الله تصلي عليها ذئنيا ذئنيا تبصلي عليها. يقول عليه الصلاة والسلام والله لقد تاب بتوبة لو قسمت بين أهل المدينة فعلوا فعلها لو تعرفت توبة توبة تهين كيف وقد جادت نفسها هي قدمت نفسها ضحية لله تقول لرسل الله أفضى ربي عدم الدنيا أهوت على ما يعني هي ما تتحمل النار تتحمل الصيام تتحمل القصر بالحجارة بأفضل أن ومع ذلك ما تتحمل النار انظروا الى اثمان اين ايماننا من ايمان هذه العادي ادركنا هذا الايمان كم استحقنا من... من الرجل؟ كم المرأة؟ استحقنا القتل؟ قدمنا انفسنا لله؟ نص ما هذا ايمان هذه المرأة؟ نعم المرأة لها الناحيه فيها سياسية يقول ما تكون ما تكون نبية خلاف النحل اللي يقول مريم كانت نبية ويقول موسى كانت نبية وحين إلى موسى قال ما أقول إيه الإلهام ها وماري مع جبريل أصبحت نبيه لا لا ماتكون نبيه لأن من من من منصب النبوة منصب عالم ها ااا يقول الله عزوجل لا رجال يلحق ليه وما أصلنا من قبلك إلا رجال لا رجال جرعا أي ما تكون يعني خليفة المسلمين ما تكون امرأة رئيس الدولة ولذلك لما ظل الرسول صلى الله عليه وسلم نعرف جعلوا جعلوا على على الدولة رئيسا قال لن يفلح قوم ولا شغون من امرأة وفعلا دولس تمشات بحرض مخالج ذكر دولة الفوز ما ما في البلاد لن يملح قوم ولا شؤون المطبقة ماذا الوزيرة ماذا المعاهرة البلاد؟ ماذا من هذا ماذا من هذا ها ماذا من خاطبة ولا مؤذنة ها ولا ولا يعني بيدها يعني في كل ولايات إجهاح ولايات وبيدي الطلاق من المهم يا تكوان وهناك يعني اختصر عليها. هناك أيضا حقوق اجتماعية وحقوق شخصية فما يفرض عليها أن تتزوج شلانا مع علانا لها الذكر تستعمر وإذ نفسها أن تستعمر إذا أراض الزواج سخطة مع واحد لا بد أن نسلم إذا أراضه فنتزوجه يتزوج ولا فلا. إيه؟ جاءت المرأة بنت, بنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت من أبي تزوجت تزوجني لابن ع... أخين بدون رضاي. فرسوله صلى الله له فقالت أنا ربي وإنما أرث عنو بين سبحان الله أن هناك مناسا يزوجون من أزام من ير من تردى البنت أو تردى المرأة يعني أرادت ترقي أقواما. هذا إخواني. وثم أن المرأة هي والرجل امام شرع الله بقضيه وقضيته سواء الا ما السفر الشرعي بعض رجعه والا ان قلنا ان الدرس السابق قلنا عبد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائمين والقائتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والطائعين والطائعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين للقران والحافظات وذلك من نقاط كثيره أيوة. يعني العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق في كل الشريعة من الثامن إلى الناس كتب السيد كلها يخطب الرجل المرأة على السواق ما عدا قلنا مثلا السرق قليلا قليلا قليلا جدا هذا بخصي صحيح ثم اخواني قد أجلنا في الدرس السابق ربما بعضكم ما حضر القوامية قالوا ليس القوامية بيد الرجل ليس قد أجرنا كذب؟ لا لا لا الشهادة إيه؟ الشهادة في نصف شهادة المرقع عن نصف شهادة الرجل أجاب الله عنه أضعتها صباح من يخص القوامية قلنا نحن القوامية معناها هم مثل القوامية هم يريدون يبغونها عوجا يبغونها عوجا ويريد الذين يتبعون الشهوات تميلوا حتى فيها في كتاب الله يعزم قال القوامية معناها قوامية تصوّط رئاس عدريقاً قوامية رئاساً والإسلام جعل القوامية قوامية إصلاح قوامية تربيه قوامية حفظ ورعاية وعناية لا قوامية تسلط وقهر والإجلاد لا أبداً ونقول لكم بشل عندنا الشاركة كنا رؤساء احنا بعاشنا كل شيء رئيس كده لان تسعرنا شركة لماجه مال رئيس يقول يكون الدين في شركة واحد وتكون عنده مؤهلات مواصفات فيه توفر فيه جي مواصفات فيه في المرأة بالنسبة الى الرجل في المرأة ليه الدين، لأن قلنا عقله أوسع من عقله فكره أوسع من جديه يعني نظره أبعد من نظريه قد من لحية الجسميه جسمها أقوى من جسمها كذا هي ايضا تنفعل لادنى شيء تنفعل يعني تنساق مع العواطف كذا ولا لا تنساق مع العاطفه لادنى شباب الرجل لا كذا وثم هو قلنا بيده الصداق الصداق لا بد انه هو مكلف عنه هذه الصداقه والنفقه والكسوه والمسكن كل هذا ايه وكالا عطيه آه. اعطينا القوامير لكي لكي ايه يقبل يقبل كل هذه الحمولات وثم يلي لشؤون بيتها، لوزارتها الداخلية حتى تتفرر لخدمة بيتها لخدمة اولادها للحمل للوضع كذا لا اشواجي اخرى لو انت تتفرر فيه حتى ماذا ما اعطي امرضات خارجية هنجله ايها اخر ده. هذا قد صدر وكنا هنحسب الغالي والا قد تكون مثل البرق احيانا عقلها اكثر من عقل الرجل وتفكرها اوسع من فكر الرجل وجسمها اكبر من جسم الرجل قد ذلك ولكن حب الناس للغالي كما المقابل هذا من ناحيه القوانين من ناحيه ايش من ناحيه التعدي الشبهه الذي الذي اثاروها قالوا لماذا اجاز الاسلام التعدي نقول لهم الاسلام مجال التعذب لحكم واسرار كثيره فالله يعلم وانتم لا تعلمون انتم جهل انتم مطموسون انتم مخمورون انتم اذلال انتم ارمال انذال ما افهموا العلي العظيم الخالق الكبير المتعال هو اعظم بشؤون خلقه فمثلا التعذب لا نشك ان الحياه السعيده والحياه المطمئنه والاستقرار الجنسي في واحد لا نشك ذلك لكن قد تدعو حاجات تدعونا الى اثر من جمله ان الاسلام العظيم يدعو الى كثره النسل وفي كثره النسل قوه خليكم من الدعايات الباطله النمو الديمقراطي يؤدي بحياتكم الفطره المكافره اذا بقيتم ولدو اليوم وغدر وبعدها غدر شريط الوشينيجه ده متم جوعا هكذا قليلا هم يعني يشجعون الانجاز ويشجعون التعذب ولكن بالنسبه لنا قارنون نحن انكم مهددون ها بالموت يعني بنشوف صح حمله يعني العلماء يقولوا لو ان ارض ارض الاسلام ارض استغلت باستغلال يعني الرصيد باستغلال عادل وبصدق واخلاص وبدون تدخل من ها من من, من من الاعداء وبدون قهر من الاعداء والله قالوا عند بلاد السودان ومصر تكفي العالم نظر وهناك كتاب موجود حول, حول تحديد الناس قرأوا الله يجبوني كتاب الله يجبوني فيها الموضوع أرض السودان رحدنا ومصر تكفي العام ولكن لو استعملت بالسفة واخلاص لكن بلاد العربيه ما هم أحرار العرب أحرار في بلادهم يزرعون من كذا ويفلحوا كفشاو واش عندهم؟ والله لا إذا الخلل من هنا لو أننا تبعنا شرع الله الإسلام العظيم الذي خلق هذه الكرة الأرضية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تناكح وتناسل فإني مباثل بكم الأمام يوم القيامة إذا كان هذا التناسل يكتر من الكرة الأرضية يدخل البشرية وما يجدون ما يتفيهم من مصروحات ومن سوجات يكون الله سبحانه وتعالى يكون إيش نصد الله العظيم ما أن نصدق على كل حاجة إخواني الإسلام العظيم يأمرنا بأن نكسر من الناس وبالإكتار قوة له اثر كبير في الإنساج اولا في الإنساج إذا كان عندنا العماس قلنا في الباديه كنا زوج نعيش في البادية كان عندنا في الباديه اللي كيعيش كي مزيان ما شاء الله اللي كيعيش كي في الرفاهية ويعيش الحياة السعيدة والخيرات والبركات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 إيش قوة قوية بكتلة البشر؟ العالم يخده إسرائيل لما دخلت دخلت يعني الحرب 73 وكانت يعني وقالت لو شاءت لاحترف النزر قال ليه لاحترف النزر قط ما عندي البشرية ما عندي بشر شو يعمرك سبحان وهم يريدون أن أذل الله اكبر الله شاء الله بيصير متفيد شيء ااا ما هو وقت صلاه الشروق بالتحديد وكم عدد ركعتي ما في صلاة تسمى بصلاة الشروق أنا ما أعرف هذه الصلاة صلاة الشروق أقولك يقصد يقصد اللي اللي فيها لأن الإنسان كيم يسيس يذكر الله حتى تطلع الشمس ما أعرف أنا صلاة الشروق صلاة الدوحة نعم سبيت الدوحة الدوحة الدوحة مشروق لا تسمى صلاه الشعور يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رقى في يكون الانسان اذا صلى الصمح ينصد يلقى يذكر الله الى ان تطلع الشمس قدر الربح يعني يحل النافذه ويصلي ركعه سعير ويقول نعم هذه ما تسمى صلاه الشروق هذه هي صلاه ضعف وصلاه ضعف سنسله اقلها ركعتين ادناها ركعتين واكثرها اثناث عشر اثناث عشرة ثلاثة كلم؟ أيضا الله لو قصرا في الجنة وتسمى سلاسل أوابين تسمى ثلاثة أوابين أيضا وقد اخذ العهد يعني أبو هراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك لك عصير ورسول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث على كل يسول الله مع أحد المسابقة سلحديث سلبيات يعرفونه. يعني السلميه هي القطع الافلاك اللي عندنا يعني يعني الانسان سلسله 60 انقطع ها نفسه يقول كل على كل واحد سبق كل واحدة خصك ضريبه كل يوم صدق قال رسول الله بالفقر فقال الله سبحانه الله صدق والحمد لله صدق ولا اله الا الله صدق و... وهو ادمر صدقة وهو في الأداء عن طريق صدقة والكلمة الطيبة صدقة إذا قلت الصدقة لا فقط في دفع البال لا قال هو يكفي عن ذلك ركعتا دعاء يؤدي هذا كله عنك 660 صدقة في اليوم ركعتين الدعاء هذا ما يعني أما صلاة الشروق نعم أعرف صلاة بل ربما صلاة أنا في الشروق والغروب وعند الزوال قبل الزوال يعني لما الشمس في كبد السماء حرام ان توصفهم به الشروق والغروب ليش لان الشمس يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عللها يعني قال تطلع بنا قرن الشيطان وتطلع بنا قرن الشيطان وفي وسط السم... كبدي عندما تكون فيه وسط كبد السماء النار تسجد وتستعر هذه امور غيبيه ما معنيه الله يعلمك ثم يبو ثلث صفر ثلث صفر في السفر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ايه لما فتح مكه سبحان الله لما فتح مكه تقول ام هاني صلى 18 ركعه ثمان عشر ركعات ثمان ركعات ولكن بعضهم قبل صلاه الفسح وبعضهم خلص صلاه الضحى صلى هو هل هي صلاه الضحى ولا صلاه الفتح من الطقس صلاة الفجر يعني ده بلدا من السنه ان يصلي ثمان ركعات واستدلال بها لو بل هذه صلاه ايش صلاة الضحى ثم يقول اخ ارجو ان تدعو معي بان يحقق الله تعالى حاجتي وان يلهمني طاعته فيها. اللهم حقق حاجتي يا رب اللهم حقق رغبتي في سؤال ثاني أتني الآن أيضا يقول أنا طالب جامعي في شعبة الدراسات الإسلامية أردت الحصول على إقامة الحي الجامعي فنصحني شخص له معرفة بإدارة الحي بحلق اللحية أول مرة عند دخول الحي الجامعي حتى لا أمنع من الاقامه وعند الحصول عليها يمكنني إعفاء الإعفاء عن الله وذلك من أجل التحايل على الإبارة لأنها تسلسل على المتحين أو تمنع المتحين بحصولها على الإقامة فهذه الجزء نتعلم بأس أحكام إذا كانت دراسة هذا الطالب مرض شيء أخر ونيةه إن شاء الله يبلغ الإسلام وأن يدافع عن الإسلام بفضل كلمة صلى الله عليه عن على المنكر يعني أعزمته هكذا نقول له إن شاء الله الأمة مسوقفة عليه فلا بس نتفعل هذا يعني لدي أجهد قطع الغرب وإذا كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن ومن الشيطان سؤال إخواني كان لازال نصفه وبعضه بعضه عنه في الدرس السابق وبقي الدرس السابق البعض منه فيقول يعني في الحديث المشهور أن الساعه علامة الساعة عشر آيات عشر عشر علامات منها طلوع الشمس يقول تفصيلها قلنا تفصيلها يحتاج إلى دروس أو القارس يقول طلوع الشمس المغربية نعم طلوع الشمس المغربية هذه علامة الساعة ها؟ وإذا طلعت الشمس المغربية ما بقي إلا سوء ولا شيء يقول خلاص وجب أنزلنا سني من سالفة ويازيه بعض الآيات ربهم يوم زيه بعض آيات ربك بانتفاق مفسرين هذا البعض وطرعوش اسمحر يوم ما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أما إذا ارتشافت طلعش اسم غريبها قد آمنتوا بالناشعروا إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما قلت لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير ما كسبت في إيمانها من قبل لم تكن آمنات ولم سيكونها المتفلمة لم تكن كسبت في إيمان يقرا والآن أرادت أن تنزل صلوة يعني أعبنا صالح ما أرادت لما الأعمال كان إنسان مستفسر إنسان محرق إنسان متكبض على المشكلات والمسائق والمسوخ والآن ما ترعسل المغربة يحسن الآن أراد أن يسمعيه إيه يمبر؟ ثم خروج الدبا بينناه في الدرس السابق خروج ياز ومججوج نعم خروج ياز ومججوج ما نعرف أين هم موجودون والسد عليهم ويخبره رسول صلى الله عليه وسلم أنهم كل يوم يحفرون وقال لما يقولوا إِن شاء الله وما في إن شاء الله كل يوم يقول إن شاء الله ويوم يقول إن شاء الله يبسى علىهم لما يعرفوا الأمر بمشيئة يبسى له أين السد؟ أين يجيığımız مججوجب؟ هذه الأموال كما يقول عن الانفاسي رحمه الله يقول هذه الأموال الطائلة اللي صرفت في غزو الفضاء لو صرفت في الأرض لأكسبت للبشرية خيرا جديرا ما باعروا حتى يجل مجدينهم هذا ما زال من المتشاهد نؤمن به ولا ندرك وإيمان الله ونقول بالأمس القريب استشفوا أمة أمة متواحجة في أمريكا الناتينية امم اذا الأرض فيها اشياء فيها امور تمام ثم يجوب يقول خروج الدجاج خروج خروج ايه خروج الدخان ما ندري ايضا دخان كيف هذه هادل... الابار البتروليه كلها تحرق كل تنسب تنسف كل اسس او انفجار بركاني ولكن الله كل شيء يعني يقولون ان الله يقولون الله يعلم هذا أيضا من ان نؤمن به ان ندري أين ان ثم متشابه نقصهم سبعة أراضي ان الله كيف ان والثاني يقولون ان والخامس يقولون ما الله يقولون من الأرض يقولون فين وش الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان تصبح من وسبع سبع أمزالها ما ندري في حديث يقول رسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول شو من الأخطر وقعه الله من سبع أراضي ما بيرتها لأنه ما ندري في قد هذا الأرض شو هو في مخلوقات وفي أرض في فلان وعندان ما في آدم مثل ادمينا ومشان مثل البشرين أو, أو يحفظ مخلوقات أمزالها ما ندري هذا ده دهتون ده الله عز وجل ما ندري من متشأة قالوا نوم به ولا ندري حقيقة أيه؟ العرش ما ندري، الكرسي كيف ما ندري، القلم كيف ما ندري، الله سبحانه كيف ما ندري؟ ألينا كل هذه الأشياء، إحنا اشياء فينا ما ندري، ندري الروح؟ بيسألني عن الروح؟ كل الروح من عمل ربي، العقد ندري عن العقل الغضب الحب ندري عن هذه، ما ندري؟ اشياء فينا يعني موسم ما ندري، كيف نرى؟ كيف نسمع؟ كيف نن نلمس كيف إيه؟ كيف نصدره كيف؟, كيف, كيف ما ندري كيف؟ يوم نعرف كيف نصنع، يوم ندري كيف نشوف اشياء الصناعة ما ندري قابل كهرباء توجي وسائل كيف على الضوء وما ندري؟ ومن ما بيجي هم لا قم هذا بهذا ونعمل زوج شيء وتأسر عنه شيء فأن كيف يحصل ذلك؟ حتى الصانع ماي ما الذي يدري؟ الله الذي خلق هذاك وما اوثق من العلم الا قليل ثم إخواني خرج الدجاج خرج دجاج ايوا و مبينه الدجاج يخرج ما في يخرج دجاج وفي دجاجله قلبت كل ساعه تخرج 30 دجاج و 40 ليس على الحد يعني كي تلقى عندك ما تبداش كل شيء لا تخرج واحد يدعي انه واحد يدعي لله وكل كل وصلت الله هيك لكن الدجاج المعروف انه يخلص على سنة النبي نبي انه حضر المسيح الدجاج وكان يحضرنا المسيح الدجاج وقلنا له اهور وربكم ليس باهور ليس يدعوه وقولنا ربكم الاه وقول ربكم ليس باهور ليه ربنا ير ما هو اهور وانه انا وعنو عن واحدة يشوف يع عن مثل الطفية تاني. اللي ذي خرجين ذا ويقول تفر الأرض كلها إلا مكة والمدينة كل الأرض تفرها لكن من أوروبا أمريكا أستراليا كلها تفر كلها إلا مكة والمدينة ليه لأن على كل أنقابها هذه العبارة أنقابها شنو الأنقاب هي الأنفاق وفيكنت الأنفاق في عجلة من الله على كل أنقابها ملائكة يدبوعها، أي يطوف ويبقى في الأرض أربعين يوم، يوم اليوم الأول كسبان، واليوم الثاني كشاه، واليوم الثالث كجوعة، وسائر الأيام كليام. قال كيف الصراير رسول الله؟ قال خذرو لها قدرها، حقت الشمالي وقطر الجنوب، قدر قدرها. شو؟ يعني في من ال... اليد الطبيعية كم من العصر والنظر والإشاء قدر زوج الله؟ الآن في, في القطب الشمالي اللي فيه دائما كانت يأتي واحدة طدس وشعره ولا. ولا شهرين كانت يأتي النهار أو يأتي أخرى دائمًا بيه طبلاً طبلاً ايه؟ وثم ايه نعم ايه؟ وعنده خوارق خوارق فيه خوارق يعني يقول للسماء أنطي فزمت ويقول للأرض أنبيذي فزمت سبحانه ربيذي الله سبحانه وتعالى اشتغل بالدجل الخوارق عبد لله لا لا ويحيي ويقتل الرجل ويحييه وعنده الجنة والنار فجاء كل رسول صلى الله عليه وسلم الجنة والنار والنار جنة, جنة. فالخوارق ليست بالعلم سئل الإمام الشافعي اذا راينا انسانا يفعل كذا من الخوارق هل تقبل والله لو رايته يمشي على الماء ما أمس به ولايتي ما خرج منه مني جاء الليل وقال لقد قصر او او الشافي هو قال هذا الليث او والله والله ما لا صلف يا اخي ايه الشافي قال لقد قصر الليث الليث لقد اصار الشافي والله لو رايته يطير في الهواء ما هممت بانه هو اللي ايش يدعوا شيء واحد ميزان واحد هو الذي يدعوا له مش عارفهم شنو الإيمان والعبار اذا إذا الانسان الإنسان يطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حرفيا فعلا من أوليه إن أولياءه حاصل إلا المتقون ألا من أولياء على الله لا خبر عليهم ولا الذين آمنوا وكان يتقون هذا هي أعلى بسلولية وحدها مش اللي يمشي يتبر و كدربالك شوف جي واحد قال راسي يشعل الضو يشعل الفنار في النهار وقال واني هذا كذب القرآن هذا ربكم هم كافرين النبي بجاهله كذب القرآن لأن القرآن ايش يقول الوالي هو الذي يعبد الله ويؤمن بالله ويطبق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخه قرانيه نسخه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو اهالي راح تبدل على الوثيق اذا شفت خوارق شو بعمل اذا شفت اعماله مخالفه لكتاب الله وسنته متجاهر مثل الدجال وهكذا شفتم الميزان هذا هو الميزان الولايه ما هي هي تطبيق الكتاب والسنه هذه على مجتمع ثم يقول خروج عيشه عليه الصلاه والسلام نعم هذا خروج عيشه ايضا من يعني من علامات الساعه يقول يوشك لا يوشك ان يخرج فيكم عيسى بن مريم ها يقتل الخنزير وها ويعني اه... ها ويكسر الصليب ويزيل الجزية و... كما قال عليه سلامة ويكون يعني وفيد المال في وقسيه فاضى كثير ما شاء الله وحسن ان الركعتين ركعتين ركعتين من الصلاة أحسن من الدنيا وما فيها ويمكث في الارض أربعين سنة يمكث في الارض كما قال صلى الله عليه وسلم أربعين سنة وهكذا وعيسى من يخرج عيسى يخرج في فلسطين في فلسطين ينزل ينزل من السماء وهو وينزل يعني كعبد من عباد الله كأنه واحد من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ينزل نبيه لا نبيه من هو الذي خاص من هو هو سيدنا رسول الله, الله, الله, الله, الله. الله هو ينزل كأفراد من أفراد أمة سيدنا واحد وأنا قلت لكم برات يعني كي يسأل طلبات العيد ويقول لهم أشكون هذا يعني يمسحنهم أشكون هذا أفضل أفضل, أفضل أفضل أفضل أفضل الناس وأشرف الناس هو ليس بصحابي وهو أفضل من الصحابة هو ليس بصحابي وهو أفضل من الصحابة من هو؟ قال واحد قال لي عشلا كلنا سلايز، هو ليس من الصحابة وأفضل الصحابة، وهو من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرض من أفرادها، أي نعم، أي، أما الدجال منين يخرج؟ يخرج كما اسم في سند سلميذي بسنة دين صحيح من مدينة اسمها خراسان، أوفد سلميذي بسنة صحيح من خراسان يعني من الجراث، من الجراث من خراسان. ثم <تصفيق> نعم ثم يقول وثلاث خصوفات خصم بالمشرق وخصم بالمغرب يعني زلزال زلزال الزلازل خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيره العرب ما ندري كيف وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن عدن. عدن عدن عدن وعدن هذه هي عاصم اليمن. اليمن إيه سسوق الناس إلى المحشر تشبيهنا من حيث بيته وتقيم مع وقالوا وكل اردف الحديث صاغ اللهم وفقنا جميعا لما تحبه ويرضاه حبيب الله صلى الله لا اله الا الله حسبنا الله ونعم الوكيل رب العزه عما وسلام على المرسلين